بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك 111. عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن انما مع العسر يسر ا انما مع العسر يسر فاذا فرغت فانصب ربك فارغب